بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين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 وإني عُثِرَ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ وَإِلَّا مَتُؤْمِنُوا لِي فَأَعْتَزِلُونَ فَدَعَ رَبَّهُ أَن هَذَا قَوْمٌ مُجْرِمُونَ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 ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها طَوْمًا آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين